النشرة الإخبارية أخي في الدين لازلنا أوباة مثل ما كنا تحانفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يزيد هباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة لسنة ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعٍ وثلاثين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلاك وجرح عدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة ومختارٍ بهجمات مختلفة في كركوك هلاك وإصامة لحو ثلاثةٍ من الرافضة المشركين شمال شرق بغداد العبوات الناسيفة تفتك بالحجد العشائري الرافضي المرتد في صلاح الدين هلكا وجرحا من البكك المرتدين على أيدي جنود الخلافة بهجمات متفرقة في ولاية الشام البداية من ولاية العراق هلاك وجرح عدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة ومختار بهجمات مخترفة في كاركوك بعد التوكل على الله تعالى شن جنود الخلافة في كركوك عددا من الهجمات المتنوعة على الروافض والمرتدين فقد استهدف جنود الخلافة يوم أمس عجلة للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الرشاشة على طريق قرية الصفرة غرب الرياض ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها وفي قرية مامة جنوب الدبس فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للمرتدين ما أدى لإعطابها كما استهدف المجاهدون مختار حي العسكري وجاسوسا للحكومة الرافضية المرتدة وسط كركوك بعوة لاسقة ما أدى لهلاكهما وفي قرية أسده جنوب الدبس أمس هلك ضابط وعدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبوة ناسفة على آلية كانت تقلهم وأعطبت عربة همر لهم وهلك وجرح من كان على متنها إثر تفجير عبوة ناسفة عليها قرب قرية عرب كوي جنوب داقوق وانفجرت عبوة ناسفة أخرى على همر قرب قرية عواد ذمهاوش غرب الرياض ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها والله الحمد والمنه أما في بغداد هلاك وإصابة نحو ثلاثة وعشرين من الرافضة المشركين شمال شرق بغداد بتوفيق الله ومنه تمكنت مفرزة أمنية من الوصول إلى تجمع للرافضة المشركين في منطقة حي أور شمال شرق بغداد وزرع عبوتين ناسفتين وسطهم ثم تفجيرهما عليهم ما أدى لهلاك وإصابة نحو ثلاثة وعشرين رافضيا مشركا ولله الحمد والمنى وفي صلاح الدين العبوات الناسفة تفتك بالحشد العشائري الرافضي المرتد في صلاح الدين بفضل الله وحده قام جنود الخلافة باستهداف آلية للحشد العشائري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الفتحة شمال بيجي أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة نحو اثنى عشر مرتداً كانوا على متنها كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرفضي المرتد في منطقة الكلك شمال العلم أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها وكما تم بفضل الله وحده في جزيرة تكريت تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كذلك في قرية السلام غرب تكريت تم أمس تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على آليةٍ للحشد الرافضي المرتد، ما أدى لإعطابها وإصابة عنصرين بجروحٍ بليغة، نسأل الله أن يهلكهم، ما زلنا في ولاية العراق، في الأنباغ، تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على رتلٍ للحشد العشائري المرتد، في منطقة المحمدي، شرقهيت، ما أدى لتدمير الآلية ومقتل خمسة عناصر من بينهم ضابطٌ برتبةٍ ملازم اول، ولله الحمد على توفيقه أما في الجزيرة تفجير عبوتين ناسفتين على عناصر الجيش العراقي المرتد شرقة العفر ما أدى لهلاك ثمانية بينهم ضابط برتبة عقيد نسأل الله النكاية فيهم وفي دجله استهداف مرتدي الحجد العشائري المرتد بنيران جند الخلافة في قرية الحنكة شمال غرب الشرقاط أمس ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح بليغة نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وإلى ولاية الشام هلك وجرح من البكك المرتدين على أيدي جنود الخلافة بهجمات متفرقة في ولاية الشام نبدأها من في الخير بعد التوكر على الله تعالى هاجم جنود الخلافة ثكنات البكك المرتدين في قرية النملية أمس حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية موقعين عددا منهم بين هالك ومصاب ثم عاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين غانمين وفي قرية اليمامة هلك المرتد المدعو خضر العباس أحد عناصر استخبارات البكك المرتدين إثر اغتياله بسلاح كاتم للصوت كما استهدف جنود الخلافة دورية للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية أبو النيتل أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنه أما في الحسكة استهداف عناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الخفيفة في قرية خويبرة شرق الشداد ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنه وفي الفرات قنص عنصر من الجيش النصري المرتد في قرية الخيرات غرب البوكمال ولله الحمد أما في حلب في حلب استهداف عنصرين من استخبارات البكك المرتدين بسلاح كاتمٍ للصوت في محيط سد الفاروق أمس ما أدى لهلاكهما ولله الحمد والمنة وأخيراً إلى ولاية خرانسان استهداف عنصرين من الاستخبارات الباكستانية المرتدة بعوةٍ ناسفة في منطقة كينداوة في بلوشستان ما أدى لهلاك أحدهم وإصابة الآخر ولله الفضل وحده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك وجرح عدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة ومختار بهجمات متفرقة في كركوك هلاك وإصابة نحو ثلاثة من الرافضة المشركين شمال شرق بغداد العبوات الناسيفة تفتك بالحجد العشائري الرافضي المرتد في صلاح الدين هلكا وجرحا من البكك المرتدين على أيدي جنود الخلافة بهجمات متفرقة في ولاية الشام وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن نثبت ما الله فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا أخي في الدين نازلنا وبه تمثل ما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هباءهم وهنا يوم لبعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تاخينا فما احد سيشبع ظهرنا طعنا